ليوم الفصل وما أجرى كما يوم الفصل ويل يومئذ للمكذبين ذلك نفعل بالمجرمين قويل يومئذ للمكذبين ألم نخلقكم من ماء نهين فجعلناه في قرار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 وَاجَعَلْنَا فِيهَا رَوَاتِيَ شَامِخَاتٍ وأسقيناكم, وَأَسْقَيْنَاكُمْ مَا أَنفُرَاتًا وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لا ظنين ولا يغني من اللهب إنها تعمي بشرر كالقص كأنه جمالة صف ويل يومئذ للمكذبين ولا يؤذن لهم فيعتبرون ويل يومئذ للمكذبين اكيدون وويل يومئذ للمكذبين ان للمتقين في ظلال يوم عظيم وعيون وثمار من يشتهون كنوا واشربوا وذلك نجزي المحسنين ويل يومئذ للمكذبين كنوا وتمتعوا قليلا إنكم مجرمون كنوا وتمتعوا ويل يومئذ للمكذبين وإذا قيل لهم مركعوا لا يركعون ويل يومئذ للمكذبين فبأي حديث بعده يؤمنون